بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثيراً أف... قُلْ لَغَى وَقَالَنَّ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تحدث بأن نرى ربكه وحلا يومئذ ين فَمَن مِّن مّثْقَالِنَ أَوْ عَتِ قُرًى يَرَب وَمَن مِّن مّثْقَالِ الذَّوَاتِ